فإذا قضيتم مناسككم ولتعالى قوت هكر هي مناسكت خلاص بون وجه انان وحج خبدل السيكر فاذكروا الله كذكركم اباءكم هن ذكر خذبكن تشوه هن ذكر بابت خذكن هن بحث خذبكن تشوه هن بحث بابت خذكن ابتشوى بون وقتي اش حج خلاصت بون دارين نخاره وبحث بابت خذكن دعاء لجواب من هو صباوي يدي صبا دا بشتي هو صباوي يدي دا بشتي خديه تعالى ان انذكر خديه بك بحث خديه بك تشوهن بحث بابه قوتكن او اشد ذكرن وجهز للترج ذكر خديه تعالى تربك دعاء بخش خديه بك خديه تعالى اش الدنيا والاخره ابتدت او دفائدهك اي تفائدهك انت تحركي بحسبابه خب كيهو صباوي هو صباوي يديج ما نبيان شبه بتاع انصريت يا خالد. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا بجهندك هست هاي كومكش عالمي هايش خالكي هاي بس دي اشخد خوزن خد تعال الدنيا ادو تشتكيب ليش لكي ربنا آتنا في الدنيا يا ربي الدنيا ادو بدا ياما بس جابه وان يلد الدنيا, الدنيا, الدنيا وما له في الآخرة من خلاق افكا سهود كتا. وانا اف جماعة اوت كتا اف كوم اوت كتا كبار لاخرات امين كبشك اتخير خود تعال دانين ناتنا بحشل خود تعال چونك او شولد كان همي بو دنيا و كشخة يا دنيا و زيدة ترنا ابا قد ما زبيتش تي